إذا تحبت سافر العمر والحج في أرقى الطائرات ومع مرافقين ذوي الخبر العالية وكالة أسفر البياز للحج والعمرة بيكبيلي توفر لكم أرقى خدمة العمرة كل يوم ثلاثاء من مطار توزر صحبة مشائخ ومرافقين ذوي خبرة عالية سكن راقي وقريب من الحرم مع توفير وجبة إفطار يومية صحية ومتكاملة للحجز يرجى الاتصال بمقارن الكائن قبالة محطة تاكسي عمارة النسي بيكبيلي أو الاتصال بأرقام الهواتف التالية 75, 49, 17, 50, 98, 24 3 93 22 اهلا و سهلا بكم من جديد نهاركم زين و موصلنا التسعة بدرجا كما قلنا باش نرجعوا بعد شو ان شاء الله للاحديث على التحذيرات لشهر رمضان ونتحثوا على الأسعار وبعض المخالفات اللي تنجم تصير ونستنوا ديما تفاعلتكم فيها نرجع قبل هذية كيف ما قلنا نستقبل الفائز معنا في مسابقة العمرة أمس مسابقة العمرة اللي أمنتها وكالة البياز للأسفار القرحة صارت بكل شفافية أمس وتفرجنا فيها حتى الفيديوهات ما زالوا موجودين على موقع لذاعة وصفحة راديو نفزاوه على الفيسبوك نستقبل سي جمال بن حامد بطبيعة عن الوكالة مرحبا سي جمال أهلا وسهلا صباح النور سي علي الحميدي زادا عن الوكالة مرحبا بك سي علي صباح الورد, الورد. الورد والياسمين واسعد واحد فيك باللي تقريبا اليو كيما قلنا ادريس بن حميدة صباح النور ادريس اهلا سهلا مرحبا سهل يا مرح اخويا ادريس هو الفايز بطبيعة في مسافقة العمرة الف مبروك عايشك برك فيك اعيشك برك الله بك تقريبا والديك تعييلك بالخير برشا الحمد لله إن, ان شاء الله رضينا عليك يا رب ان شاء الله احكينا ساعة ادريس قداش المرة اكتبت واسجلت في المنقب والله مرة بركة مرة بركة مع انت اكتبت جوابت على اتبت مع انت البيانات متاعي وبعثت مع انت مرة بركة كانت هي. المرة هذه زادة صادف انها تكون المرة هي الوحيدة هي. لكن زادة صادفة انك تكون انت صاحب الحظ السعيد احكي على الاحساس وشعورك وقت اللي سمعت اسمك ولا شكون اللي جايب لك الخبر هذا شكون العصفور اللي جايب لك هذا هي عصفوره مش أي. عصفوره بنت عمتي معناتها رويه الحشاني تسمع في الاذاعه نتاعكم في الكرابة اي فهمتني سمعت الخبر ومعناته طلبت الدار في بليش معناتها معناتها مانيش في معناتها في الدار كلمتني كلمت معانت أمي كلمتني وقالت لي روى معانت ربحت في العمر فجاءت بصراحة معانت ما كنتش متقاحة الحمد, الحمد لله معانت الحمد لله يعني فرحة كبيرة لا, فرحة لا الحمد لا لله والله فرحة لا توصف و مه. مانتها نشكر اذاعه نفزهو بصراحه على دي هذيه وشركه البيياز الحمد لله معناتها الهديه قايمه جدا معناتها بصراحه اللي تقدمت بسمه الحمد لله يا مه مه الحمد يا ربي ان شاء الله يا ربي الله, الله, الله. خلينا نتعرفوا عليك ادريس شويه قلت لي عمرك 28 عام ادريس بن حميده 28 عام اا اصل قبلي قريه تنبيب متخرج اها وحالين بطل بطل <هوز> الحمد لله على الاقل في وقتها ل... العمره باه ومن الله. تنبيب فما اصداء بعد ما سمعوا بالله والله ال... كانت من تنبيب ولا في قبلي ما بعد هي اللي قامت في قبلي معناته الاجواء كانت رائعه جدا اها ما من الاصحاب والعائله الحمد لله يا ربي مفاجاه كبيرة مهو. فهمتني انا مع كنت مقدمها للوالده لامي معناتها مع سهله ربي ومشات معناتها بعثها معناتها مشات وحدها معناتها اي نسيت بصراحه ما نقدرش عليك نسيتها الحكايه مع بعد ما قدمته معناتها بريود كبيره مهو. الحمد لله معناتها سهل ربي تو باش تكتب لك انت ان شاء الله المشيه نرجع مع سي جمال وقتيش ان ريس يختار يمشي وانا قالنا تقول الفول لو واحد ما ان شاء الله واحد ما ان شاء الله باش ان شاء الله ان شاء الله 17 17 افريل سي معها كل دوسيتاه حاضره باش نجمو نخلطوا على الفيزا الواحد ما يحضر اوراقه ومرحبا به في الاجنس وبالنسبة للاخيهن اللي يحبوا يشاركوا في العمره نتاع واحد ما في الفوج يعني نتاع واحد ما شنو هو الوثائق المطلوبة شنو اللي عليهم يعملوا الباسبور نسخه بطاقه التعريف وصور شمسيه فقط مم. هذا المطلوب ونسخه وكاله البيع اللي موجوده بحدا محطه التاكسي التاكسي قرب المحكمه الابتدائيه بال... قبل ال... باش نبرهنوا طبعا ديما كيف ما قلنا كيف صارت عمليه القرعه بكل شفافيه شركه مم. عدل مم. المنفذ طلبت اي بحضور الاستاذ طفيقه توشه امس عجل المنفذ شهاده تسلم للفائز في ادريس اي اتفضل سيدريس عاشك برتلوه وذكرى ولافيك عاشك هذه شهاده كيف ما قلنا تسلم هذه نسخه هذه النسخه باش تبقى ارشيف للاذاعه هذي صاحب الحظ السعيسي الحمد جريس ان شاء الله تتفكرنا خاصة من فداية ودخيرك بيها ان شاء الله اي سعالي يتفضل الراجل اللي احلم قال لنا مبكري بالكواليس لوقت المغروح نشوف النية الصافية الحمد لله قبل معانت من قدو معانت الاعلان احلمت بروحي معانت في مكة نعمل في معانت نطوف على الكعبة نسأل في, في الحلمة نسأل في مه. روحي معانتها لشكون نعمل عمره مه. قلت نعملها للوالد والوالدة قلت معانتها مجوزة سبحوكم حقا معانتها عايشين ربي طوي في عمره ان شاء الله يا ربي ربي يأخذ قلت معانتها نعمل جتي يلا يحمها هو جتي لأخر معانتها من أمي بوبايا فقت منه من النوم مستغرب معناتها وحاولت اني نفسر معناتها معناتها مع ما زلت فقت من النوم اجى التليفون بالضبط قبل ما بقى نصره ما انت ودس ارباك قاعد نخمم شنو معناته تفسير مم. الكعبة وكل شيء لان جيت خبر معناته الحمد لله ويا الف مبروك ان شاء الله ربي عايشك. يتقبل منك عايشك. يا ربي ان شاء الله سهلي معاك شنو تحب تقول للناس اللي تسمع ان شاء الله ربي يتقبل عليه الشباب شنو هو أيه. في حسن ظن العباد كل ما نقولوش بطل كلمه بطل مش بطل بالنسبه للشخص هذا نعرف اني صغير وكبر والحمد لله مش بطال بكل هو معناه يقرأ في القرآن ويمشي للمسجد البطال اللي كان البطال على حكمة ربي وعلى طاعة ربي يعطيك سحر من القرآن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرة في الحياة الدنيا لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة بشرة الشخص هذا عمر الحمد لله, الحمد لله. والبشرة هي أن العبد يأخذ بشرة أما من غيره او من نفسه نعم والحمد لله أهو ربي أهو ربي أهو زي أهو زي أهو الحمد لله نشكر برشا عايش عايش شركة البيز للأسفار شكرا لكم زادة على المبادرة هذه وعلى أقل نساهموا باش نفرحوا المواطنين ومستمعين كل التوفيق زادة لكم في رحلاتكم إن شاء الله سي جمال بن حامد اللي كان حاضر معنا وسي علي الحميدي زادة كل التوفيق لكم قوي دريس إن شاء الله ربي معكم إن شاء الله ربي جيمة تشوفي التالق والنجاح في حياتك الله وعمره مقبول إن, ان شاء الله شكرا لكم على الحضور الله الله فيكم عايش. يا اختي سعدل شانهركم زين على صوت الفرحه دي منقسموا نرجع لكم بعد شويه نوصلوا مشوارنا Mat ellebi ma bu